فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار, ومأواه النار وما للظالمين الأنفار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا, إلا إله واحد وإلا من ينبه أما يقولون وإلا منتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم افلا يتوبون الى الله افلا يتوبون الى الله ويستغفرون افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم والله غفور رحيم ما في حضن رضيع إلا رسول إلا رسول قد خلت من قدم الرسول وأمه صديقة وأمه صديقة كان يأكل من الطعام. فَكُنْ أُنظُرَ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ قُلْ مَنْ نُظُرَ أَنَّ